وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْمُغْفِرُ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ 국민 tehe so risks, it�a nõ Jungee kõ believersi. Taibolla تَمَنذِرْ وَانذِرْ قَوْمَكُم مِّنْهَا ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَا تزداد وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَلِيمٌ من أسَّ الق لَ م جه غاب وَمد هو مخه بالليلي وَسربُ ب لَنْ يُعَكَّبَ تُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حذر. يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن هو الَِّذُركُمُ لِبَر قَ خَو فَو وَطَمَ أَ وَيُلشِ وَيسََِّ حُ الرَعُّ بِحَمدِجِ وَالمَلائِكَتُ مِن فَتِي وَيُرسلُ الص الصَّى وَعقَافَ يُصبُ بِهمَسَ وَيُسل قَو عقَفَ يُصب بِغمََ شَاء وَغُم يجَادِلونَ فيِي اللِ وَهُو شَديدُِ مِ